الحمد لله الولي الحميد الغفور الودود ذي البطش الشديد الفعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يعلم ما في السماوات وما في الأرض وخائنة الاعين وما تخفي الصدور وهو ذو العرش المجيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير سيد ولد ادم يوم القيامة صاحب الحوض المورود وقائد الغر المحجلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحاب الغر الميامين وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فإن الوصيَّة المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله هي تقوى الله في الغيب والشهادة والغضب والرضا والمنشط والمكره فاتقوا الله وأصلِحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أيها المسلمون الأسرة المسلمه ركن الرئيس من أركان المجتمع المسلم المتكامل وعليه فان كل ما يطرأ على تلكم الاسره من استقرار واضطراب وخفه وانه ورفق وعنف سينعكس بالضروره سينعكس بالضروره على المجموع بقدر ما لتلكم الاسره من مكانه واثر في المجتمع قل لذلكم او كثر لذلكم كله لذلكم الإسلام اكد الاسلام اهميه الاسره ومدى تاثيرها البالغ على المجتمع المسلم ايجابا وسلبا كيف لا والاسره هي أساس النشء والتكاثر فلا اسره بلا توالد ولا مجتمع بلا اسر لذلكم اقسم الله جل شانه أقسم الله جل شأنه بأصل الأسرة إذ قال جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حلٌّ بهذا البلد ووالدٍ وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد قال بعض المفسرين إنما المق إن المقسم به في الآية آدم عليه السلام وما ولد من ذريته فإن الله جل شأنه لما أقسم بالبلد، الذي هو أصل الساكن، أقسم بعده بساكن البلد، فكأنه أقسم بأصول الموجودات وبهذا القسم يظهر الوالد والولد الذين تتكون منهم الأسرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته، ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيَّتها رواه البخاريَّ ومسلِم إذا تبين ذلك عباد الله فلنعلم أن العُنف الأسري أن العُنف الأسري من أعظم ما يُهدِّد كيان الأسرة المسلِمة ويثلِم لحمتَها ويُبَدِّدَها شَذَرَ مَذَر من أعظم ما يُهدِّد كيان الأسرة المسلِمة ويثلِم لحمتَها ويُبدِّدُها شذر مذر لتنتقل عدوها إلى ما يُجاورُها من أسر وبيوتات فتنشأ حالةٌ من الوجوم والاضطراب تتجاذبُهما حاضِناتٌ من التهور والقسوة والجهل بالحقوق والواجبات والمسؤوليات العنف عباد الله شرٌ كلُّه والرفق خير كلُّه وما كان العنفُ في شيء. الا شانه وما نزع من شيء الا زانه وانه ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه العنف عباد الله داء لا خير فيه البتة وهو قبيح يعظم قبحه وضره حينما يطال ذوي القربى فإن العنف ظلم ووقوعه على ووقعه على ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهند العنف عباد الله سلوك مشين سلوك مشين متعمد يلحق الضرر بالمعنف به جسديا او ماليا او نفسيا وهو يصل في بعض المجتمعات وهو يصل في بعض المجتمعات والبيئات إلى شبه ظاهرة لتكاثر وقوعها وفداحه مغباتها فإن ضحاياها كثر واحاديث الاعلام ومواقع التواصل عنها في ازدياد ملحوظ وهو يمثل خطرا غير هينا على استقرار المجتمع اجتماعيا وسلوكيا ما يستدعي وجوب شحذ الهمم في التصدي له ببيان اسبابه وحاضناته وبذل الدراسات والاستشارات التي تحد منه ان لم تقضى عليه بمره وهو وإن لم يكن بدعا من المُجتمعات إلا أنه لا يُبرِّر التكاسُلَ اتجاهَه أو إعطاءَه أقلَّ الاهتمامات الاجتماعيَّة وإنه ما من داءٍ اجتماعيٍ إلا وله دواء علمَه من علمَه وجهله من جهِلَه وإن ديننا الحنيف لم يدع لنا خيرًا إلا دلَّنا عليه ولا شرًّا إلا حذَّرنا منه وإن أول عنفٍ أسري وقع في البشرية قد قصَّه علينا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ حميد فقد قال الله في محكم التنزيل عن أول عنفٍ أسري واتلُ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرَّبا قُربانًا فتُقُبِّل من أحدهما ولم يُتقبَّل من الآخر قالقت النك قال إنما يتقببل الله من المتقين. لاإ صد إلي يدك لتتني ما أنا بباسط ييد إلييك لأقت لك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبو بئثم وثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسهم قتل الأخه فقد له من الخاسرين. هذه صورة واحدة من صور العنف الأسري وهي أعلاها خطرا وجرما لبلوغها درجة إزهاق النفس بغير حق وما دون ذلك من الصور لا يمكن حصره غير أن من أهمها الضرب المبرح أو التهديد بالطلاق أو الحرمان من النفقة أو الظلم في العطية بين الأولاد أو بين الزوجات ونحو ذلك هذا إذا كان العنف صادرا من قبل الزوج أما إن كان من قبل الزوجة فمن صوره التربُّص بالزوج من خلال هدر حقوقه وتأليب الأولاد على عقوقه جسديا ونفسيًّا وماليًّا وقولوا مثل ذلكم في العنف الصادر من الأولاد تجاه الوالدين أو أحدهما إذا علم ذلكم عباد الله فاعلموا أن للعنف الأسري أسبابًا كثيرة يأتي في مقدمتها ضعف الوازع الديني لدى كثير ممن يمارسون العنف الأسري يضاف إلى ذلك جهل المُعنِّف بالحقوق والواجبات التي ينبغي أن يؤديها على ما كلف به منها كما أن تعاطي المسكرات والمُخدِّرات وغيرها من أنواع الكيوف القتالة سبب منتشر انتشار النار في الهشيم لدى من أصيبوا بلوثة العنف الفتاكة ولربما كان من أسباب العنف ما يتلقاه المشاهد من إسقاطٍ إعلامي عبر الأفلام والمسلسلات التي يستعمل فيها العنف حتى تأز المشاهد أزًا على محاكاتها أو التطبع بطبعها لما لها من أثرٍ بالغ في التلقين الذهني الآسر يضاف إلى, إلى ما مضى عباد الله الأمراض النفسية والاجتماعية كذا كالطراب أحد الزوجين أو كليهما في العلاقة الزوجية وبمثل تلكم الأسباب تبرز آثار العنف, تبرز آثار العنف على الأسرة ثم المجتمع فلا تسألوا حينئذ عما يحدثه العنف الأسري من الشرخ العميق لحصن الأسرة لحصن الأسرة لحصن الأسرة المُستقِر المبني على, أساس المبنِي على أساس السكن والمودَّة والرحمة كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودَّةً ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكَّرون ناهيكم عباد الله عن تفلُّة الفتيات والفتيان من البيوت فرارًا من ذلكم العنف الممقوط بعد الاكتواء بلهيبه وما ينتج عنه من جرائم ووقوعٍ في المسكرات والمخدرات هروبًا من الواقع المؤلم وقد يتعدَّى الأمر إلى أبعد من ذلكم ليصل درجة الانتحار, ليصل درجة الانتحار بقتل المعنَّ في نفسه ولربما تشربت الأسرة خلق العنف من ممارسة الوالدين ليكرر الطفل ليكرر الطفل ذلك حينما يكبر فتصبح وراثه فتصبح وراثه خلقيه او ان يصاب الأولاد بالقلق المزمن والاضطراب النفسي خوفا من المستقبل فيكرهون الزواج ويكرهون الاسره فينقلبون عبئا ثقيلا على المجتمع امنيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا والله جل وعلا قد قال لسيد الخلق وأكرمهم وأحلمهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صواباً فمن الله، وإن خطأاً فمن نفسي والشيطان واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفوراً رحيماً الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام دين كامل بيَّنَ الله به علاقةَ المرء بربِّه وعلاقتَه بخلقِه فما من شر قد حذَّر منه إلا فتحَ أمامه أبوابًا من الخير وما من داءٍ إلا فتحَ أمامه دواءً لا يُغادِرُ ذلك الداء وإن معضِلةَ العنف الأسري لجديرةٌ بأن تكون من أولويَّات اهتمامات المجتمع المسلم لأنَّ استقرارَه الاجتماعي والنفسي لا يمكن أن يتحقق بمنأة عن استقرار الأسرة التي هي أسٌّ في المجتمع فكان لزامًا على المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية العام منها والخاص أن تعنى بتلكم المُعضلة أيَّما عناية وذلكم بالتوعية الفكرية المنضبطة لقيمة الأسرة في المجتمع وتحصيل سبل استقرارها ودفع سبل تفككها قبل الوقوع أو برفعها بعد الوقوع وتقديم الدراسات والدورات الصفية والميدانية التي تقضي على العنف الأسري أو تحد منه بنسبة كبيرة على أقل تقدير كما أنه ينبغي للجهات المشرعة أن تولي اهتماما بالغا في سن ما من شأنه ضبط الأسرة وسن ما, م... وسن ما يمكن من خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة للممارسات اللامسؤولة من قبل الأولاد تجاه الأبوين أو من الأبوين تجاه الأولاد أو من الزوجين تجاه أحدهما أو التعسف والانحراف عن أمر الله بإبراز الفتوة في استخدام الولاية لتنقلب من إرفاق بالأسرة إلى شقاق بها كما أن على المؤسسات التعليمية مسؤوليةً كبرى في استحداث الموضوعات في استحداث الموضوعات الدراسية التي تعنى بشأن الأسرة في كافة مراحل التعليم من منطلق أن الوقاية خير من العلاج فإن مثل تلكم الاهتمامات الجادة تمنح الأسر والبيوتات وعيا ملازما يمكن بموجبه الخروج